الحمد serdecznie witam العالمين witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie يُمَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا بَأْسٌ شَدِيدٌ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أبداً وينذر الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لهم به من لآلآباؤهم كبوت كلمتان تخرج من افواههم يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفاً جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجارلون ما عليها صريذا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من مدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتيه آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رفو السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاء لقد قلنا هؤلاء قومنا عليهم بِسُلْطَانٍ هَارٌ لَا يَقُومُ نَتَّخَذُوا مِنْ عَدْنِهِ آلِهَا لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ بِسُلْطَانٍ فَمَنْ مِمَّنِ عَلَى اللَّهِ كذبا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوءُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَةٍ وَيُهَيِّئِ لَكُمْ مِنْ أَمْلِكُمْ مِنْ فَقَانِ وَتَغُشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَارُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رهبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 يَتَلَطَّفُ وَلَا عُشْرًا نَّبِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِذَا إن أَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تَفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا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 ساخلا عليهم مسيدا سيقولون ثلاثه رابعهم كالبهم ويقولون خمسة سادسهم كالبهم واجمع بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراء ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا الله إذا نسيت وقل عسابا يهديني ربي لأضرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب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 للغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من قلبه عن ذكرنا واتبعها وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم يستغيثوا يغاثوا بماء إن كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفاقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولا جنات عدن تجري, تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سعد متكئين متكين فيها على الارض وطلب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بناخ وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت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 هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا قد دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي يعني خير من جنتك ويُرسل عليها حسباً من السماء فتصبح صعيداً أو يصبح ما هو فلا تستطيع له طلباً بثمره فأصبح يقلب كفيه على فِيها وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا إِلَّا ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هجيلا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء وت هذه